بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ لئن فإن قد فتنا قومًا كمن بعدك وأضلهم وَمُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبًا لَا أَسِفًا قَال لَهُمْ فَإِذَا فَالَعَلَنْ قُمْنَ عَنِ الذُّمّ Və nəql فَقَلَفْنَاهَا فَكَذَرِكَ أَلْقَ التَّهْرِ فَأَخْضَرَ Oh <laughs> فلا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ İng! qua <laughs> قول دي لي في على خشيت ان Oh! Wow <laughs> لن تزه صفدتم quando bom tempo من أسر سوّلت لي نفسي قوار <تصفيق> وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عَلَيْهِ عَاكِفًا لَمْ يُحِقْ عَنَّا لَا فذلك نقص عليك من أمرك وقد آتيناك من لسنا ذكرى Qalisi وقد آتناك من لذننا ذكرى من Wow that yeah. was فتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن İzlədiyiniz well, yeah. Yeah, we'll make you Yəu mək nilədəl ما بين وَمَن يَقُمْ مِنَ صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا <تصفيق> و ما That's